Fa أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة واصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات نعيم ثلة من الأولين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 La yismâgon fihi lâghu وَلَا la taâfi ma illa qîla sâlam sâlama ve achabûl yemin ma achabûl yemin fi sîderi makhbûd مسكوب وفاهة كثيرة لا مقطوع ولا ممنوع وفرش مرفوع إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن بكرا عربا أترابا لأصحاب اليمين Thlte مِنَ alawelin ve thlte min alaheerin ve achabu alimal achabu alimal fi samumu ve hamim ve zlmi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 بدل أمثالكم ونشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولا فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشأ ولجعلناه حطاما فظلتم تفكهون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 افَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَن شَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ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 ودهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذٍ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون